طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى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 وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إن ان ربك اني أنا ربك فخلع عليك فخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني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 كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد روتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى انقذيه فيه في التابوت فِي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه وعدٌ لوعده والقيت عليك محبة منني والقيت عليك محبة مني, وألقيت عليك محبة مني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 فأتياه فقولا إنا رسولا ربك قالا ربنا إننا نخاف ان يفرط علينا أو ان يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 انزلنا من السماء ماء فاخرج به فاخرج به ازواجا من نبات شتى فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لقلب منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناهم من, لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل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 كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات, أن السماوات والأرض كانتا رتقا, كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء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 وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبرك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإنت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة إن قومتم المرود ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون